أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيز قل هو أنفعت زم النساء تقول <تصفيق> الله عالمه أنكم مراه هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وراءة من الله ورسوله إلى الناس وراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فزيغوا في الأرض أربعة أشهرهم واعلموا أنكم غير محجد الله هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ <تصفيق> لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ ثم وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا إِلَّا الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ يحب المغتقين. أعوذ لله من الشيطان الرجيم حجب لا تابع أنزى النار إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رحبه وإسم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تلك آيات الكتاب والذي أنسل إليك والذي أنسل إليك من ربك لتفرد النعسى من الظلمات إلى الله تَتِلْكَ آيات الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ صَلَّى